قال ربنا الرحمن في كتابه البيان قال ولقد أتينا لقمان الحكمة ولقد أتينا لقمان الحكمة أن لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن رب فإن الله غني حميد ولقد أتينا لقمان الحكمة اختلف العلمان العلماء في لقمان عليه السلام أكان نبيا أم لا؟ قال بعض العلماء كان حكيما ولم يكن نبيا وهذا قول سعيد المسيب وقول مجاهد وقطادة وقال بعضهم بل كان نبيا قاله الشعبي وعكرمة والسدي رب يحفظكم جميعا رب الله يكلمش محمد أحسن الله ليك والراجح الصحيح أنه كان حكيما كان عالما نبيلا حكيما ما كان نبيا ولقد أتينا لقمان الحكمه فنشكر لله قال ولقد أتينا وهذه أيضا فيها أن العلم هبة واصطفاء وهذه فيها أيضا أن العلم هبة واصطفاء من الله جلت عليها انه قال ولقد أتينا لقمان كما قال الله جلت عليها ثم ورثنا الكتاب الذين اصطفأنا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله فيهب من الله جل وعلا. والله عليم الحكيم يضع الشيء في موضعه سبحانه جل ولا أتينا لقمان الحكمة أنشك قر لله والحكمة زينة العلم فالحكمة علم وزيادة الحكمة زينة العلم فالحكمة علم وزيادة يا جهاله كالذي يعصي ربه امين الله امين كالذي يعصي ربه بجهاله اعلم اعلم وراجع مره ثانيه كالذي يعصي ربه بجهاله فلا يضع الشيء في موضعه يبقى اذا الحكمه علم وزياده فمن اوتي الحكمه وقال الله جل العلم والحكمه يقترنان لكن اذا فرض انفرضت الحكمه تضمنت العلم فالعلم نعم فالعلم فالحكمه علم وزياده ولقد اتينا لقمان الحكمه امشكر لله وهذا تعليل بما ان الله رزقك العلم عليك ان تشكر وحسن الشكر لله يدل على حسن العباده ولأن الله قد مدح عباده وأصفياءه أولياءه سبحانه جل في علاه قال إنه كان عابدا شكورا قال شاكرا لانعمه وكان النبي يقول افلا أكون عابدا شكورا وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يحب من أحدكم إذا أكل الأكلة أن يحمده عليها وإذا شرب الشربة أن يحمده عليها والشكر يكون باللسان وبالقلب وبالجوارح أفدتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبة قال الله تعالى اعملوا آل داود شكرا كان ابراهيم آدم يقول حق على العلماء واجب اللهم إنا نستغفرك ونطوب إليك اللهم إنا نستغفرك ونطوب إليك اللهم إنا نستغفرك ونطوب حق على العلماء أن يحملوا التراب على, على رؤوسهم شكرا لله جل في علاه حق على العلماء أن يحملوا التراب على رؤوسهم شكرا لربهم جل في علاه قال الله تعالى ولقد أتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله وشكر الله على أوجه أولها الإقرار بأن ما هو فيه من الله جل في علاه عملا بقوله جل في علاه وما بكم من نعمة فمن الله ولذلك قال الله تعالى إنما يأعمالكم أحصي عليكم ثم أحصيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يدومن إلى نفسه الوجه الأول هو الإقرار إقرار بالقلب وباللسان أنها نعمة من الرحمن والثاني إتقان هذا العلم إتقان هذا العلم وإتقانه لا يكون إلا إلا بالاستمرار عليه والممارسة أرأيتم كيف ذم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول المرء إني نسيت آية كذا وكذا ذمها النبي صلى الله عليه وسلم ووجهه أن يقول نسيت لا تكن أنت الذي نسيت لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من تعلم الرمي فلم فتركه فليس منا من تعلم الرمي فتركه فليس منا من فوجب عليه الإتقاد والممارسة وهذا لا يأتي إلا بالثبات والاستمرار هذا لا يتأتى قط إلا بالثبات والاستمرار وهذا باب شكر نعمة الله إلا فعله على العبد الثالث جزاكم الله, الله خير الثالث نشر ذلك بين الناس اولا التعبد به آسف الثالث التعبد به هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتاح. بالعمل فإن ارتحل. قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه كل الناس هلكة إلا العالمين والعالمون هلكة إلا العاملين والعاملون هلكة إلا المخلصين والمخلصون في خطر عظيم. <تصفيق> فالعالم الحق الربني والذي تعلم وتمرس وأتقن وتعبد وتحمل في نشر ذلك بين الناس وهنا لا يتوقف خيره بحال ويكون ممن كتب الله له السعادة بأن خير الناس أنفعهم للناس وبركة الإنسان تعرف بأثره ولذلك قال ابراهيم عليه السلام واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورسة جنة النعيم ولقد أتينا لقمان الحكمة أنشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه والشكر موصول لك وراجع عليك وملك الله لا يزيد بك وإن الله لا يحتاج لعبادة أحد إن الله هو الغني وأنتم جميعا الفقراء قال الله تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني وقال الله تعالى يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتدروني يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملك شيء يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكه من شيء سبحانه هو الغني لذلك قال الله تعالى ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه وهذا الشكر لنفسه عائد عليه رفعة ومنزلة ومكانة وتمكينا وعبادة أولا قد أشهر وأجل عبادته بالشكر وهذه نصف الدين فالدين نصفان شكر وصبر ثم صار عند ربي محمودا وبالشكر ثبتت النعائم ثم تولدت الزيادات لقول رب الأرض والسماوات لئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد فبالشكر تزداد النعم لذلك قال ربنا ومن يشكر فَإِنَّمَا يشكر لنفسه ومن كفر فَإِنَّ الله غني حَمِيدٌ حميد سبحانه وجل في علانه ومن كفر فإن الله غني حميد أريد ولما يختم الله جل فعلها بعدما بينا نعائمه على لقمان وأمره بالشكر فقال ومن كفر فإن الله غني حميد أريد أن تعمق النظر في اقتران الاسمين العظيمين الغني الحميد أريد الفائدة من ذلك الله في إجابة متغولية من ربنا ونعمه رغم من أسفة الله أنه يحمد العبد جيد الغنى الذاتي يستخدم المحامد ممتاز بل الله على عن الناس ونكبرها ذلك ماشي. ممتاز نعم طيب ماشي. بس شوية. خلصنا السلام عليكم. سلام أحمد. لكم شكرا شكرا لكم. ممتاز ممتاز يا سلف. ممتاز يا ملكي. ممتاز ممتاز. هذا جيد جدا. جزاك الله خير. أحسن بالك. نعم هو هنا. يبين الله للفعلاء أنه منّا ومنح وأعطى تفضلا وكرما منه سبحانه وجل في ليس عواضا وليس حاجة. والله غني سبحانه جل علاء عن عباده وعن, وعن طاعة عباده وعن عبادة العباد ويتفضل عليهم بنعمائه وكرمه وعطائه سبحانه جل جل في علاء لذلك قال أن مع غناه يمنح ويعطي ويكرم ويجود. قال حميد هنا مهمة جدا غريم حميد هو محمود لغناء سبحانه لذلك قال قال الله تعالى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ وريدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له وريم من الزل وكبره تكثيرا فحري أن تحمد الله الذي له الغنى الكامل فهو الصمد سبحانه وجل فعلا يصمد إليه العباد جميعا في حوائجهم وهو لا يحتاج لاحد يا عبادي لو أن أولكم واخركم وانسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسالته ما نقص ذلك مما عندي من شيء فتحمدونه على غناء ومع غناء يتفضل تكرما على عباده عطاء وجودا وحميد بمعنى حامد ومحمود فعيل بمعنى فاعل ومفعول فهو محمود على غناء محمود على صفات الكمال والجلال والبهاء والعظمة جزاكم الله كل خير جميعا فمحمود على الكمال والجلال والبهاء والعظمة ومحمود سبحانه جل في علاه على النعماء وعلى الاحسان وهو حامد حامد لعباده حين انعم عليهم فحامدوه حمدهم، حامد لعباده حين شكروه حامد لعباده حين ذكروه تر كيف قال انا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بشفتاه نعم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 الراعي كلكم مسؤول كلكم راع وكلكم مسؤول وكلكم مسؤول عن رعيتكم والاقربون اولى بالمعروف لما قال له عندي دينار قال انفقه على نفسك قال عندي اخر قال على ولدك على اهلك ادناك ثم ادناك قال, قال لقمان لابنه وهو يعظه وهذا في سياق المتح والسناء يا بنية لا تشرك بالله إن الشركة ذلم عظيم وهنا دلالة واضحة على أن في الوعظ والتذكير والنصيحة وجب على الداعي أن يكون لبيبا قريبا فيقدم الأعظم فتقديم الأهم على المهم واجب تقديم الأهم على المهم واجب فالتوحيد قضية الكون والشرك أظلم الظلم وأعظم الزمد وأقبحه لذلك قال لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم هنا في قوله يا بنيا لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم كما قلنا فالشرك أعظم الظلم بذلك فإن الله في علاه يغفر كل ذنب مهما بلغ ومهما تعظم ما كانت وفرته وكسرته يغفر إلا الشرك قال الله تعالى إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء أناط الله الهداة التامة والنجاة التامة والأمن التام بالتوحيد خل الشرك قال الله تعالى الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن هم مهتدون قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل عملا أشرك فيه مع غيري تركته وشركه وهذه دلابة كما قلنا على فطنة الواعز وعلم الداعي أنه إن بدأ يبدأ بالأهم نعم فبدأه بالتوحيد وأمره به ونهاه عن الشرك يا بنيا لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم أحسن الضارف في النقف عند هذه الآية وتكملت ان شاء الله تكملت الآية الآية تأتي بعدها في الدروس القادمة الفواد المصنبطة علامة العلم والصدق شكر الله على النعائم علامة العلم والصدق شكر الله على النعائم العلم هبة من الله في فعلا والله حكيم عليم يضع الشيء في موضعه كما قال الله تعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس لما قالوا لن حتى نؤتى مثلما أتي رسل الله قال الله أعلم حيث يجعو رسالته. الشرك أعظم الظلم وأكبر الزند لو في أشياء صدرا حتى ندخل على الفقس والمأصول كحبيبي كان الله فاعل كحبيبي كان الله فاعل يسال الله عليه وعلىك يا رب طيب